فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا إِنَّا جعلنا ما على الْأَرْضِ زِينَةً لها لنبلوهم أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عملا جزاك الله خيرا سوره الكهف سوره مكيه وطبع القران مكي عليها ظاهر جدا وقد قال قال بذلك ائمه التفسير الحسن البصري أم جاهد وقال بعضهم هذا إجماع إلا ناقضوا عن عباس وقتاد أن منها آية مدنية واختلفوا في الآية قيل وهي قول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه وقيل في قول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم وسورة الكهف سورة مكية وقد ورد بعض الاحاديث التي ثبتت في فضلها وان قلت الاثار التي ثبتت في فضائل القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر ايات من اول سوره البقره ثم أدرك, أدرك الدجال ان وفي روايه قال من حفظ اوائل سوره الكهف وفي روايه عشر اواخر من سوره الكهف والحق الحق انه ثبت الاوائل و الاواخر فمن حفظ الاوائل حفظ الله جل في علا من الدجال و الاواخر ايضا نفس الامر وفي صحيح مسلم قال من حفظ عشر ايات مطلقه عشر ايات قال ايضا في روايه قال من حفظ عشر ايات من اول الكهف ثم أدرك الدجال لم يضر ومن حفظ خواتيم سورة الكهف كانت له نورا يوم القيام كانت له نورا يوم القيام والحديث الخلاف الحديثي في هذا الباب على مسألة قراءة سورة في الكهف هل ليلة الجمعة أم يوم الجمعة وحديث بن عباس ظاهر لذلك وإن كان جسام مودد والصحيح أن تقرأ ليله الجمعة أو يوم الجمعة. قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له و يجعل له الحمد لله هذا الحمد لله قلنا الحمد والثناء الحسن على صفات الكمال ونعوت الجلال والحمد إذا إذا, إذا نزلت انفردت نزل تحتاشك نزل تحتاشك إذا الحمد والشكر يجتمعان ويفترقان فإذا ذكر الحمد نازل تحته الشكر ذكر الشكر نازل تحته الحمد فالحمد فأ كما قلنا هو الثناء الحسن باللسان وبالقلب على نعوت الجلال والصفات الكمال وينزل تحته الشكر ايضا ترجمه لذلك تعبدا لله لله في بالجوارح افادتكم النعماء النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبه وهذا اصلا في هذا الباب على على الشكر الذي ينزل تحته تحت الحمد الحمد لله يعني وحده وسبحانه وجل في علاه هو الذي يحمد وله الحمد كله سبحانه جل في علاه له الملك كله وله الغنى كله وله الكمال كله ويحمد على ذلك ويحمد على ذلك فقال الحمد لله الذي انزل على عبده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب انزل ففيها دلاله على علو الله جل في علاه وعلو الله على الأقسام الثلاثة علو الشأن وعلو القدر وعلو الشأن والقدر علو القهر وعلو المكان علو الشأن والقدر لا يخالف فيه أحد حال أحوال. قال الله تعالى رفيع الدرجات وأيضا قول الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارن نعم توقيرا وتبجيلا لله جل جل في علاه وايضا علو القهر قال الله تعالى هو القاهر فوق فوق عباده وقال الله تعالى وهو القادر على ان عليكم عذابا من فوقكم وايضا في قول الله في فعلا امنتم من في السماء ان يفسر عليكم ارضا فاذا هي تموت وعلو المكان الله لالالالا فوق السماء فوق العرش فوق السماء قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال ثم استوى على العرش. قال ثم استوى على العرش. وكان النبي يقول: اللهم ما اللهم الله ما فشَد إلى السماء ولم إلى الأرض عندما قال أنتم مسؤولون عني فماذا تقولون؟ قالوا بلغت الرسالة فأديت الأمانة فرفع الصواعق وقال الله ما الله ما وقال الجارية. أين الله؟ قالت في السماء. قال وأنا من انا فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فطوله الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب وهنا لابد بد أن تربط اللطيفة بين بين التحميد هنا الحمد لله على كل نعمة ومن نعيم الله جل فيلا إنزال الكتب. على عباده، وترى أنزل على عبد الكتاب اقصد على عبد محمد إذا انضمن في ذلك لطائف عظيمة جدا يعني هذه الايه بالذات هذه الجزئيه الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ورمه جل الله فيها لطائف كثيرة جدا ما اللطائف التي تجدونها في هذه الايه بشارات كيف كيف ذكي يا في اعلى مقاومه انزال ممتاز ممتاز السلف الفضه فوق احسن الله اليك ممتاز نعم النبي كتاب ممتاز طبعا هنا ماشي. ممتاز إجابات ممتازة جدا لنا أن نقول أيضا في ذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده إشارات إلى العلم قبل العمل وإشارات إلى أن الربوبية تستلزم الالهيه وأن الالهيه تتضمن الربوبيه الحمد لله الذي أنزل على عبده وتشريف العبودية هنا للنبي صلى الله عليه وسلم باضافه تشريف لله دل في علام فإن الله قد شرفه بالعبودية وبين لكل إنسان أن شرفه في عبوديته لله دل في علام الله <تصفيق> نعم، فشرفه الله جل وعلا بعبوديتي في هذا الباب، وبيان لنا أن أفضل أن ارسله أرسله وأنزل عليه هذا الكتاب. الحمد لله، فالحمد لله على إلهية الله جل وعلا، والحمد لله على ربوبية الله جل وعلا، والحمد لله على رحمة الله بإنزاله الكتب وإرساله الرسل. الحمد لله الذي أنزل على عبده. كما قلنا شرفه بالعبوديه في مقام في مقام التنزيل ومقام ومقام الإعجاز ايضا شرفه بالعبوديه ومقام أيضا الدعوه الى الله شرفه بالعبوديه قال الله جل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الكتاب المقصود به القرآن خير الكتب التي أنزل الله جل وعلا على, على نبي من الانبياء معجزة قائلة قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا والحمد من أفضل العبادات ومع الحمد الزيادة وهنا الحمد تعبدا هنا لما قال الحمد لله الذي أنزل هذا على باب التعبد لله دل في علاه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فقال بعض العلماء بأن في الآية تقديم وتاخير كان قال انزل على عبده الكتاب قيماً يعني مستقيما عدلا طيما مستقيما عدلا قال أو عدلا مستقيما عدلا لم يجعل, ولم يجعل له عوجا في الايه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجة قيماً الايه هنا كان فيها تقديم وتاخير ففيها الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجا لأن قائم هنا أنا أنا مستقيم عدل، ولم يجعل له عوجا لم يجعل فيه اختلافا ولا عوجا سبحانه وهو الذي يعلم ما كان وما يكون وما يمكن لو كان كيف سيكون ولا القوة والقدرة سبحانه قال أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لواددو فيه اختلافا كثيرا وليس فيه لا اختلاف لا كثير ولا قليل الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ايضا فيها دلائل واضحه جدا على فضل العلم وأن المراه لا هدايه له الا بهذا الكتاب والاطلاع على هذا الكتاب والهدا والهدايه بهداية بهدايه هذا الكتاب فما انزله الله جل في علاه الا هدايه للعالمين فهذا الكتاب هو الذي جعله الله جل في علاه حصنا حصينا وجعل الله حرزا من الشيطان وجعل الله جل في علاه زادا في هذه الدنيا وايضا فيه نادات في الاخره قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وقال الله جل وعلا لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم وعزكم ومكانتكم الحمد لله الذي انزل الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا قال قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه قيما لينذر باسا شديدا عذابا شديدا لينذر باسا شديدا من لدنه فالنذار هذه ايضا وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته النذار والبشاره ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم النذار والبشاره قال قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا لينذر باسا شديدا عذابا شديدا وهذا في الدنيا وفي الاخره لا تحسبن أن هذا التحذير في الدنيا فقط بل في الدنيا وفي الاخره فالكافر يعني الله جل يعذبه عذابا ولو امتلك الدنيا بأسره باسرها يعذبه عذابا معنويا لا يعذبه أحد من العالمين عظام القلب وجعل القفل على القلب والختم على القلب من اعظم العذابات والاضلال عن الطريق وايضا استحسامهم فيه استدراج الله جل فعلا لهم من أشد ما يكون نكاية وعذابا يجعلهم الله جل علاه في ذلة وأحقارة ومهانه أمام أنفسهم وأمام العالمين ومع ذلك وإن ملكهم الدنيا يظلم الله عليهم قلوبهم ووجوههم حتى إذا أتوا يوم القيامة كان لهم النار خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا, ولا يمهلون قال الله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدن أي من عنده سبحانه وجلاله من قبله وهذا تخويف ورعاب لأن الله قوي قادر جبار وإذا أراد, وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون أرأيت ما فعل الله بثمود بعاد بقوم فرعون أرأيت كيف أن الله جل في علاه أهلك الأمم السابقة بكفرهم بالله جل جل في علاه فلذلك قال بأسا شديدا من لدن من عند الله جل في علاه والله إذا قال صدق وإذا وعد وفى واوفى واذا توعد فان الله على كل شيء قدير لينذر باسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا وهذه دلاله على ان القران مثاني دلاله على ان القران مثاني وبضدها تتبين الاشياء نعم قال لينذر باسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا الاجر الحسن هو الاجر الحسن هو الجنه يهدر الباس شديد من ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا اجرا حسنا والاجر الحسن اجر في الدنيا و في الاخره قال ويبشر الذين المؤمنين الذين يعملون الصالحات فبالصالحات يربحون الدنيا والاخره رزقا نعم رزقا اما قال الله جل وعلا من عمل الصالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيب فلنحي طيبة والحياة الطيبة هنا هي المعنوية والحسية قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات امنا في سربه وعافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فيه فكأنما حيزت له الدنيا بحد فقول الله جل فعلا وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا أي في الدنيا وفي الآخرة الاجر حسن هو الجنة فطال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن عندما يعمل الصالحات الله جل فعلا يرزق رزقا حسنا بها في الدنيا ويثبت له الأجل في الآخرة وان اتى الكافر بالصالحات رزق الله بها رزقا في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة ليس له عند الله من شيء قال لينذير بأسا شديدا بلدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وهذه أيضا فيها دلالة وإشارة قوية على التلازم, التلازم الوفيق بين الظاهر والباطن وأنه لا إيمان بلا عمل صالح لا يمكن أن يكون الإيمان بلا عمل صالح ولذلك أن ترى بأن الله تعالى لما تكلم عن الجنة ما أدخل الجنه الا ان كان من المؤمنين إلا بالعمل الصالح والعمل الصالح شرط في صحة الإيمان على الراجح الصحيح ف فاعني هذا قول واعتقاد اهل السنه والجماعه نقل ذلك الامام البخاري عن الف شيخ واما الامام الشفعي فقد نقل الاجماع عن اهل السنه والجماعه بذلك قال لينذر باسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا والاجر حسن في الاخره هو الجنان بجوار ربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا أي مقيمين فيه أبدا كما قال الله جل, جل في علاه ناردين أمنوا أمنوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوسي نزلة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قال لا يبغون عنها حولا ومعنا الجبل الإنساني حتى لو تنعم واستدام نعيمه فإنه يمل يريد التغيير هنا لا إن كان في الجنة يعني يستديم له الخير والنعيم ولا يبغي له حولا قال من الذين امنوا أمن, أمن صحاتي قالت لهم جنات في الدوسي نزل خالدين فيها أبدا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قال ماكثين فيه ماكثين فيه أبدا يعني في هذا النعيم ونعيم الجنة كما وصف الله جل في عددت العباد الصالحين ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب له عواجة قيما لينذر بأس جديدا من الذين هو من الذين الصالحات أن لهم اجرا حسنا ما كثين فيه أبدا أن لهم اجرا حسنا ما كثين فيه أبدا قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا هذا القول هو القول العظيم وينذر وينذر بعذاب أليم وينذر بخلود في النار وينذر بالتقريع والتعذيب والذلة والمهانة لكل من نسب لله في فعلاء الولد أو الند أو الشيك وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وهؤلاء هم اليهود لأنهم قالوا عزير كذا ونسبوه ولدا لله في فعلاء تعالى الله علوا كبيرا وايضا تهديد للنصارى الذين قالوا اي المسيح كذا نسبوه ولدا لله جل في اولاد والمشركون مشرك العرب قالوا الملائكه بنات الله قال الله تعالى ان عيسى انه قال يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما النار وما للظالمين من انصار وما للظالمين من انصار <تصفيق> وينذر الذين قالوا اتقض الله ولدا وهذه كما قلنا من اعظم الكبائر نسبة الولد لله جل وعلا هذا أعظم الشرك وما أدري وبعد ذلك يسالون أن نسلم ع... نسلم عليهم لدهم السلام أن هنيهم في عيدين يسبون الله يشتمون الله يشركون بالله جل ليل ليلا نهار صباح مساء قال الله جل فيلا وقالوا تغفر الرحمن ولدا لقد رئتم شيئا إdda تكاد السماوات وتفترض منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا وما للرحمن الرحمن يتخذ ولدا كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا نعم. قال ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظلم قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج, تخرج من افواههم يقولون إلا كذبا ويقول كبرت كلمه تخرج من أفعين إي يقولون إلا, إلا كذبا يعني قال ذلك وليس لهم دليل ولا سلطان من الكتاب أو من السنة أو من الرحمن سبحانه جل في علاه وليس لهم من ذلك من علم هو محض افتراء ولا لأبائهم كان محض افتراء أيضا كبرت عظمت هذه الكلمة قرأ من مسعود الحسن ومجاهد رزين بالرفع كبرت كلمة وأما من نصب قال كبرت كلمة وهذه وهذا قضاءة الجمهور أضمر كبرت تلك الكلمة كلمة كبرت تلك الكلمة كلمة ومن رفع المجمع شيئا نعم. فإنهم يقولونها باللسان ويحسبونها هينة وهي عند الله عظيم ما يقولون إلا الكذب وإلا محض الافتراء ما يقولون إلا الكذب وإلا محض الافتراء أشركوا بالله جل فعلا والله ما خلق الخلق إلا لتوحيده والكون كله يغرد توحيدا لله جل في فعلا نقف عند هذه الآية أتفاعد من فضل الحمدين وظيفة النبي النظارة والبشارة. لا إيمان إلا بالعمل الصالح. لا إيمان إلا بالعمل الصالح. سقوط عداله الكثر سقوط عداله الكثر <تصفيق> <تصفيق> <تكلم> السفر الكاشفه تمنع المفهوم السفر الكاشفه تمنع المفهوم. هذه أعتقد الفائدة خمسة من وين هذه الصفر الصفر كشيفة تمنع المفهوم. من وين بقى هذه الفائدة أصلًا تعال أنا شو هما أصلًا ده مش شو هما أصلًا أسس أسس الدين انت انت شريعة على أسس الدين خلاص خلاص فهمت لا ممتاز ممتاز شوف شوف أتف إجابة لا من وين من وين أتينا بهذه الفائدة الصفر كشيفة المفوم ما أقول لك في أسئلة فظرة ونبطلها فيك نعم ادائي ادائه يحمد الله نعم له أن يحمد الله لان الحمد غايته ذكر الحمد غايته ذكر وذكر لا دفع له من يعني لا يؤثر في الصلاه تقوم نعم الصلاه فيها ذكر الله عز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة ما نعم تقول من فضلكم ما مدى صحه حديث اقضوا حوائجكم في الكتمان حديث سند في ضعف وشغل ابان حسنه حسنه كثير من المعاصرين فالحديث بفضله يرتقي لدرجة الاحتراج الاحتياج به والعمل به نعم تقول كانت فان كان صحيحا كيف نوفق نوفق بينه وبين قوله تعالى او اما بنعمه ربك فحدث الله اكبر آه. يبقى اذا التوفيق بينهما ان يحدث بنعمه الله جل وعلا من يحب ومن يعلم انه يحب له الخيص لا يحدث بهذه النوع من يرى فيه الحسد والحقد وأنه لا يحب له الخير فلا, فلا يحدث به هؤلاء على أن أيضا وأما بنعمة ربك فحدث بلسان الحال لكن هذه لا تكون مثل لسان المقار نعم جيد نبات بسير إلى, إلى كتاب